الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضنانة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قابوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثُمَّ استوى إلى السماء فسواه نسبع سماءات وهو بكل شيء عليم.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 قال ألم أقلكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأهتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. أتأمرون الناس بالبر وتسون أنفسكم وأتتم تثنون الكتاب أ فلا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِالتَّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بارِئِكُمْ أَنفُسَكُمْ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 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا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 قال إنه يقول إنها بقرة لذنون تثير الأرض ولا تسقي الحرف تثير الأرض ونا تسقي الحرف مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فِيهَا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 Ave, Allah, أَنَّ Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, لَا Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,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 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون كَسَبَ من كسب بِهِ وأحاطت به خطيئته فأولئك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 وَقَالُونَ النَّاسُ حُسْنَهُ وَأَتَيِمُ وَآتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منكم وأنتم معرضون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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا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 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّكْثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا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 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له مَا في السماوات والأرض كل له قانتون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 أَطَهِرَ بَيْتِي لِالْطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالْرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَنَدًا آمِنَ وَرَزْقَ أَهْلِهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ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 قالوا نعبد إلىهك وإله آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلىه واحدا إلىه واحدا ونحن له مسلمون تلك أمّة قد خلت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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمايل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولون مين يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ونا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدى من بعد من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله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 يا أيها الناس كل من ما في الأرض حلال طيب وولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 طيبات ما رزقناكم ويشكرون لله ويشكرون لله إن كنتم إياه تعبدون إن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 حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثبه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم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 وقنا عَذَابًا النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن Jalfi iki gün falá ifm alayhi ve man taḫr falá ifm alayhi nmen ittakaw. Öttakul Allah ve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 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم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 ولا يحل لهن أي يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله إن كن بالله واليوم الآخر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 لا جناح عليكم إن طلقتم نساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حذر الموت فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فضل على النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِن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 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 وأتينا عيسى بن مريم البينة وأيدهنه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة ولكن, ولكن اختلفوا فمنهم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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أم آتاه الله الملك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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم دعهم يأتينك سعيا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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجرهم عاد ربهم لهم أجرهم عاد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 والاذك الذي ينفق ماله رأى الناس كالذي ينفق ماله رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف تعرفهم بسيماهم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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمّم فكتبو وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله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 أَوْ لا يستطيع أيٌ من له وفلا لواليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين مما ترضون من الشهداء.